إلى المتوشحين بالكرامة في زمان التخاذل إلى الناصبين صدورهم في وجه النوازل إلى أحباب الصحابة الكرام الأوائل إلى أسود التوحين إليهم لا لغيرهم نهدي هذا العمل ارفعوا عن السدود ارفعوا عن ارفعوا عن ارفعوا حطموا كل القيوم ودعونا كي نناغب نرجع المجد التليد ارفعوا عن السدود حطموا كل القيوم ودعونا كي نناغب نرجع المجد التليد بكتاب واسنا بي يقين وبيان نرتقي فوق الزمان نكتب العز الفريد بكتاب واسنان ويقين وبيان نرتقي فوق الزمان نكتب العز الفريد بخضوع للإله, للإله نحن نمضي يا أباك وله نحن الجباه إنه العون الأكين إنه العون الأكين باتباع للوسول لنحيد عن الأصول نقتفي نهج العدول نرفع حق الأكيد، نفع الحق الأكيد. أيه يا وصنع النصر الجديد لا تبالوا بالحدود. حرر القدس الفقير حرر القدس الفقير بكتاب وسنان ويقين وبيان نرتقي فوق الزمان نكتب العز الفريد نكتب العز الفريد ارفعوا عن السدود حطموا للقيوم ودعونا كيننا نرجع المجد للسيد هيا هو يا اسود اصنع النصر الجديد لا تبالوا بالحدود حرر القدس الفقير حرر القدس الفقير